وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا هني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات <سؤال> إن الله لطيف خبير